「こころはこころはこころはこころはこころはこころはこころはこころはこころはこころはこころはこ يا في الديانه ولا نخسر بالنفس الاولى منه The <laughs> 「さあ、バレたらうわさをわさって ا ل ق م ج ا 「وجمع الشمس والقمر ي إ ل ا ع ب د ك يومئذ ا ل م س ت ل م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 م ا ت ح ب ك به لسانك لتعجب <تصفيق> كلا بل تحبون العاجله وتدعون الاخره お<音楽> Thank <sweat> you. i r sorry. فلا خدك ولا خلق <تصفيق> you、mm -hmm. you ايحسب الانسان ان يترك سدى <Mechanics> الم يخلق ك فجاه ل ف ض ي ل الدكتور ل ق ا س و 「あれいすべて لقادر على م ن ل ا في الرحمن الرحيم ا ل ا ى ع ل د إ <شترك> ِ ن َّ ا هدينا مستقيم َُِْ إِنَّا إ ِ ن َّ ا ل ْ أ َ ب ْ ر ا ر يشربون ََْ من ِ كاس َ you <laughs> ويطعمون الطعام